وَإِذْ نَتَفَنَّ الْجَبَلَ فَوَقَهُمْ كَانَ لَهُ ضُلْتُ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ خُذُوا مَا أَتِينَكُمْ بِقُوَّتِهِ وَذُكُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسي مَا ارْتَكَبُوا يَكْفُرُونَ بِرَبِّهِمْ وَيَعْصُونَهُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وكنا عن هذا ضافلين أو تقولوا إنما أشركا باغنا من قبل وكنا, وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَتَلُّ عَلَيْنَمَا الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتٍ فَانْسَلَقَ مِنْهَا فَاتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْتَ الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلاث او تتركه يلاث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بغاياتنا، فقصص الخصص لعلهم يتفكرون فَكَلَّمُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ